بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما بالخماوات وما في الأرض الملك القسلوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في العمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته يتلو عليهم آياته ويذكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ظلالهم وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤديه من يشاء والله ذو القرق العظيم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أشكارا إِشْمَثَلَ الْقَوْمَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الضَّالِّينَ قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِن جَعَمْتُمْ هَنَكُم أَوْلِيَاءُ اللَّهِ مِنْ دُونِ النَّاشِئَةِ تَمَنَّوُا الْمَوْتَ وَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله أغيم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاغيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينفئكم بما كنتم تعملون يا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 وَإِذَا رَأَوُا تِجَارَةً أَوْ لَهُ وَلِمْ فَبْضُو إلَيْهَا وَتَرَكُوا تَطَائِمَ قُلْ مَا إِنَّ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهُ وَمِنَ التِجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِبِينَ